الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله واما الحرف فيعرف بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل وليس منه مهما ما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح وجميع الحروف مبنية لما فرغ المصنف رحمه الله من بياني ما يتعلق بالاسم وما يتعلق بالفعل شرع في بياني ما يتعلق بالحرف فقال رحمه الله وأما الحرف فيعرف بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل هنا ذكر علامات الحرف و الحرف عدم العلامه او نقول ان علامه الحرف عدميه اي اذا جاءتك كلمه فادخل عليها علامات الاسم فان قبلتها فهي اسم فإن لم تقبلها فأدخل عليها علامات الفعل فإن قبلتها قبلتها فهي فعل وإلا فهي حرف وإلا فهي حرف إذن علامه الحروف علامه الحرف او علامات الحروف علامته عدم علامه عدم العلامه كما قال احدهم و علامة الحرف عدم العلامة علامة حرفي عدم العلامة فقس على قولي تكن علامة نعم قال نحو هل وبل مثل بهل وبل هل حرف وبل كذلك حرف هل حرف عطف هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الاعراب وبن حرف عطف يفيد الاضراف مبني على السكون لا محل له من الاعراب الان هل هذه لو ادخلنا عليها علامات الاسم فانها لا تقبل ال ولا تقبل التنوين ولا تقبل الاسناد ولا تقبل النداء ولا تقبل الجر ولا تقبل اي علامه من علامات الاسم لو ادخلنا عليها علامات الفعل سواء من الماضي ام المضارع ام الأمر لا تقبل أي واحدة منها فلا نقول قد هل أو سوف هل أو سهل أو هلت أو هلي أو هلنا لا تقبل شيئا من ذلك ولا تدنو على, الط على الطلب بصيغتها إذن فهي ماذا فهي حرف كذلك بل ما قيل في هل يقال في بل لا تقبل لا علامة الاسم ولا علامات الحرف فهي ماذا؟ ولا علامات الفعل فهي إذن حرف فهي إذن حرف قال وليس منه وليس منه بعد أن ذكر لنا الحرف وعلاماته ذكر كلمات اختلف في حرفيتها اختلف في حرفيتها فذكرها والراجح عنده فذكرها وذكر الراجح عنده فقال وليس منه يعني وليس من الحرف وليس من الحرف مهما مهما الكلمة الأولى المختلف فيها التي ذكرها مصنف هي مهما يا مهما نقول كلمات عنوان كلمات اختلف اختلف في حرفيتها الكلمه الاولى هي مهما مهما مهما اختلف فيها على قولين ما هما انها اسم والقول الثاني حرف طبعا واضح اختلف فيها على قولين وذكرت في باب الحرف والقول الأول هو الإسم إذن بقي قول واحد وفريد وهو الحرف لابد منه إذن على قولين قيل هي اسم وقيل هي حرف ماذا رجح المصنف رجح كونها اسماً كونه اسما لأنه قال وليس منه يعني وليس من الحرف مهما إذا ماذا بقي هي اسم ماذا بقي هي اسم ما الدليل على ذلك وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها وقالوا مهما تاتنا به م. قال أخوكم قال الدليل إذن والصحيح أنها ماذا اسم واضح قيل هي اسم قيل هي حرف والصحيح انها اسم وهو ما رجحه المصنف واضح بقوله بقوله ماذا وليس منه من بين قوسين ماضحنا وليس منه والصحيح ان اسم وهو رجحه المصنف رحمه الله بقوله وليس منه يعني مهما ليست من الحرف فهي اسم لم يذكر الدليل قال زميلكم والدليل على ذلك والدليل قوله تعالى قوله تعالى وقالوا مهما تاتنا به من ايه الى اخر الايه لتسحرنا بها وقالوا اين وجه الاستشهاد لو قيل لك إن الصلاه واجبه والدليل قوله تعالى فويل للمصلين هل هذا الاستشهاد صحيح هذا احتجاج غير صحيح مع ان الصلاه ذكرت في الايه وأظهران إذا فلا بد من معرفة شيء آخر وهو وجه الاستشهاد كيف احتج العلماء على اسمية مهما من الآية قال والدليل قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية مهما ذكرت مهما نابس لكن قد تكون حرفية مذكورة كما ذكرت من حرف أو الباء حرف قل أعوذ بربي الباء حرف جر ليس كذلك لكن هل ذكرها هنا دليل على حرفيتها لا بد من استشهاد استخراج وجه الاحتجاج ما الدليل على ان مهما اسم وليست حرفا الحروف يمكن ان تكون في الايه الباء حرف او لا ذكرت اذا هل الباء اسم لا حرف هل مهما اسم اسم لكن كيف عرفنا انها اسم وجه الاحتجاج هو أن الضمير هنا عاد عليها ضمير في به عاد على مهما والضمير لا يعود على الحروف واضح والضمير لا يعود على مهما تأتنا انظر مهما تأتنا لو قيل لك انظر جيدا أتيتك بالماء في أتيت عدا بحاف الجرو تعدا بنفسه أتاه واضحا اتاه تقول اذا وان اتاه خليل يوم مساله يقول لا غائب ماليه ولا حالم وان اتاه انظر اتاه مفعول به الهاء فاتى يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف جر اتا بما بالماء اتا بالماء ما تاتنا به او مهما تاتنا به الان تاتي تعدى الى الهاء بحرف الجا واضح هم يقصد ماذا؟ الايه من آية واضح مهما تأتنا به مهما هذه انظر لو لم يقل هنا لو لم يقل هنا به ماذا نقول الهاء تعود على من مهما ماذا يقصد بها يقصد بها الآية واضحة آية مهما تاتنا اقول لك أتيتك بالماء ثم اقول لك أتيتك باللبن أتيتك بالعصير فماذا تقول انت مهما تاتني به واضح من شراب فلن أشربه أو لن أقبله لأن مهما هذه تعود على ماذا على ما جئ به إليك مفهوم إذن هنا الها عادت على مهما تعود على مهما ومهما إذن فهي ماذا فهي اسم دل على عود الضمير هذا في به على مهما دل دلاله قويه واضحه على ان مهما اسم واضح الان لا يعود على الحرف الباء لا يعود عليها شيء من لا يعود عليها شيء لان حرف مفهوم ليس له معنى في ذاته الحرف ليس له معنى في ذاته ولهذا عرفوه ان ذكرنا في الدرس السابق او الذي قبله عرفوا الحرفه بانه كلمه دلت على معنى في غيرها يعني ليس في نفسها تقول مثلا مسجد هذا كلمه اسم دل على معنى في نفسه كلمه مسجد دلت على هذا المعنى من خلال ترطيب هذه الحروف بحركاتها قال قال كلمه فعل دل على معنى في نفسه من خلال ترطيب هذه الحروف لكن من من يدل على ماذا لا يدل على معنى لكن ليس في من لا يمكن أن تقول من الآن تبيت كذا وكذا, وكذا وكذا لكن لو قلت انطلقت من المسجد فدل على من ماذا على ابتداء الغاية ابتداء الانطلاق واضح الآن إلى الدار نهاية الغاية نهاية الانطلاق لكن دل على ماذا من خلال دل على معنى في الانطلاق إلى ركبت على الفرسي فهذه الحروف تدل على معنى في غيرها أو كما قال بعضهم ولعله هذا أقرب تدل على معنى بسبب غيرها يعني الحروف لا تدل على معان إلا من خلال ارتباطها مع غيرها مع الأسماء والأفعال حينها تدل على معان إذا لم ترتبط بالاسم أو بالفعل فإنها لا تدل على الحرف على المعنى قد ماذا تفيد؟ التحقيق أو تفيد التقريب, أو تفيد التقريب ماذا تفيد؟ لكن إذا ارتبطت بالفعل تدل على هذا قد افلح المؤمنون دلت على تحقيق الفلاح قد يقد يخ... يصدق الكذوب دلت على قله الصدق واضح تدل قد على معنى بسبب غيرها فنقول قد تفيد التحقيق بسبب ماذا أنها دخلت على الفعل الماضي تدل على التقريب بسبب انها دخلت على الفعل الماضي تدل على التقليل بسبب انها دخلت على الفعل الماضي وهكذا إذن الحرف لا يدل على معنى في نفسه فلا يعود عليه الضمير لأنه لا معنى له في ذاته فعود الها على طبعا الها اسم ضمير والضمير اسم الضمير كلها اسماء فهذا الضمير عاد على مهما فدل على أنها اسم واضح لأنها ليست فعل باتفاق الان مهما اذن والدليل على كذا وجه الاحتجاج او وجه الاستدلال هذا كفائده وجه الاستشهاد الاستشهاد واضح عود الضمير في قوس به على مهما والضمير لا يعود على ال الحرف واضح كلمة ثانية وإذ ما وليس منه مهما وإذ ما إذاً كذلك ليست من الحرف كلمة ثانية هي إذ ما واضح إذما الخلاف في إذما كالخلاف في مهما الخلاف في إذماك كالخلاف في مهما قيل إنها اسم وقيل إنها حرف والصحيح ما ذهب إليه المصنف وهي أنها حرف آ هي وهي أنها اسم وهي أنها اسم مع مع مع, مع آه يعني ضعف القول في مهما بانها حرف ليس كضعف القول في إذما بانها حرف القول في اذنه بانها حرف اضعف من القول في إذما بانها بانها حرف واضح الان يعني الان مهما ماذا قلنا اسم وحرف لكن القول بحرفيتها ضعيف واضح الان إذما إذ ما كذلك قيل هي اسم وقيل حرف لكن القول بحرفيتها أقوى من القول بحرفية مهما واضح فهم؟ يعني هذا القول بحرفية مهما أضعف فيصير هذا أقوى أقوى من حرفية مهما واضح تبقى هناك أدلة ليس محلها تفصيل فيها الآن في مناسبات أخرى إن شاء الله. قارب إذ ما إذا للعلماء فيها أولاني كذلك قيل أنها اسم وهذا اقوى وهو ما رجحه المصنف رحمه الله واظنه خالف هذا القول في كتاب اخر وهو شذور الذهب في شذور الذهب الله اعلم قال بحرفيتها عودوا الى شذور الذهب راجع المساله اظنه قال بحرفيتها في شذور الذهب شرح شذور الذهب لبن هشام رحمه الله وهذا ما رجحه وهو راجح المصنف رحمه الله واضح والدليل ما هو الدليل هل عندك دليل اي يوجد نعم هذا الدليل اذ ظرف باجماع العلماء ظرف واضح ها قبل دخول ما عليها قبل دخول ما عليها الاجماع فيه نظر الله اعلم اذ هي مكلمه كلمه اذ وما اذ وما ما اذ ظرف لما مضى من الزمان اذ ظرف لما مضى من الزمان واضح فهي اسم الظرف هو اسم فدخول ما عليها لا يخرجها عن حرفيتها لا يخرجها عن حرفيتها واضح والأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل بقعه ما كان على على ما كان هذا هو الدليل احتجوا به والدليل هو ظرفيه بين قوسين يعني اسمية اسمية إذ قبل دخول ما عليها واضح بل بل هذا إضراب منه قال بل ما المصدرية ما المصدرية ولما الرابطة في الأصحي بل ما يعني مم من, من الحروف ما المصدرية, ما المصدريه ما المصدريه ما المصدريه طبعا هذه ما هذا الرسم ما هذا ما الرسم في اللغه ياتي على ياتي على عشره اوجه واضح it clear? It comes واضح a word And a name Is it clear? It comes with a word and a name And I think for a word 5 and a name 5 5 words Or like 10 words in its numbers You understand? It comes with a word That it comes with مصدريه ان تكون ما حرفا مصدريا في الاصح كما قال المصنف رحمه الله ما في الصحيح هي حرف وليست ما المصدريه ليست ما الموصوله ولا ما النافيه ولا ما الاستفهاميه واضحا ولا ما النكره ولا ما الموصوله ولا ما الا اذا ما المصدريه هي المقصوده ما المصدريه وما معنى المصدريه المصدريه وهي التي ينسابيك أو تنسابكم مع ما بعدها مع ما ما بعدها من مصدر مالان كقولك مثلا يعجبني ما تقول يعجبني ما تقول ما هذا حرف مصدري تقول فعل مضارع مرفوع رفع الضم ظهر على آخره ما تقول في تأويل مصدر تقديره يعجبني قولك رأيت الآن صار مصدرا كلمة واحدة سارة مصدرا إذن نحو هنا تقول مثلا نحو يعجبني ما تقول والتقدير يعجبني قولك. طبعا تلاحظ أن هذا ما تقول ما هذه ما وما بعدها وهو الفعل المضارع تقول سارت مصدرا وهي قول سارت مصدرا فبهذا سميت ما المصدرية يعني هي مع ما بعدها يشكل لنا مصدرا ينسبك ماذا مصدراً, مصدرا كأن أن كذلك حرف مصدري وكي ولو إلى آخره وأن الحروف المصدرية خمسة الأحرف المصدرية خمسة وقيل ستة هذه الفائدة الأحرف المصدرية خمسة وهي ما ها وأن وأن وكي واحد اثنان ثلاثة أربعة ولو والسادسة أن ها السادسة صعبة شيئا ما ها لا هي همزة التسوية همزة التسوية سواء عليك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ذكر الثلاث مرات في القرآن الكريم والمصدر معها يسمى المصدر المتصيد يسمى المصدر المتصيد وهذا مما يقول به بعض العلماء ولهذا لعدك لا تجد الهمزه حرفا مصدريا عند اكثر العلماء واضحا همزة همزه التسويه همزه التسويه وهي مثل في قول تعالى سواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون والتقدير سواء عليهم إنذارك وعدمه واضح والمصدر يسمى المصدر المتصيد صيدة تصيده النحات أو النحوي وعندما الآن المصدر المتصيد واضح اذا هذه الاحرف الخمسه هي المعروفه ما وأن وأن وكي ولو وكي ولو اذا ما المصدريه هذه ماذا حرف على الاصح او في الاصح كما قال المصنف رحمه الله قال اذ و واذ ما عفوا بل ما المصدريه بل ما المصدريه واضح ما المصدريه ولما الرابطه لما الرابطه لما الرابطه قال الرابطه ليفرق بين بين الاوجه الثلاثه التي تاتي اليها التي تاتي فيها ما او لما تاتي لما جازمة لما طبعا الرابطه الرابطه ما معنى رابطه تربط ما قبلها بما بعدها تقول مثلا لما جئتني فرحت او اعطيتك او اكرمتك لما جاءني اهديته شيئا ربطت ما قبلها بما بما بعدها هذه يختلف فيها أهي حرف ام اميسي هذا الذي يقصد به الرابطه وهي ثم ساذكر لكم الاوجه الاخرى وهي التي تربط ما قبلها بما بعدها واضح نحو هم لما جاءني زيد أعطيته أعطيته درهما واضح الأوجه الأخرى لما لمة الآن هذه يختلف فيها والصحيح أنها حرف كما ذهب إليه المصنف وقيل هي اسم وقيل اسم واضح لا قال ولما بل انظر قال بل يعني اضرب عما سبق يعني بل منه بل منه ما المصدريه يعني بل من الحرف ما المصدريه واضح ولما الرابطه في الاصحي واضح الان تبي المصنف بدأ بحرفين وختم بحرفين. بدأ بله بمهما وإذما وقال ليس منه ليس منه مهما وإذما بل يعني بل منه لأن بل ماذا تفيد في الاعراب في النحو تفيد ماذا حرف عطف يفيد الإضراب يعني اضربت عما سبق في الحكم وسيأتي حكم جديد واضح بل منه واضح بل اضربت عن قولي ليس منه وساقول ماذا منه بل يعني منه ضده مفهوم من تقول انا لم اكل تفاحا بل تمرا فهل هذا معنى انك اكلت التمر ان التفاح هو التمر لا اذن ليس منه عن عما سبق بل ما المصدريه منه ولما الرابطه في الأصحي إذن في الأصحي يفهم منه أن هناك خلافا في حرفية ما المصدرية وفي حرفية لما الرابطه واضح ورجح المصنف رحمه الله أن ما المصدرية حرف وأن لما الرابطه حرف تحدثنا عن, لم عن ما المصدرية ولما تأتي كذلك حرف جزم حرف جزم لما الجازمه الآن تكتب تكتب عنوانا، الآن شرحها مضى الآن فائدة ل ل لما انظر ها لما وجه آخر لها وجه آخر وهو حرف جزم وهي هنا حرف بإجماع علماء باجماع العلماء وهذا من الادله على حرفيتها واضح وهذا من الادله على حرفيه لما الرابطه واضح لان الاجماع قد حصل على انها حرف والاجماع في النحو يحت... من من من الحجج في وضع القواعد واضح لكنه وجه ضعيف لان الاجماع النقله قليل وهو قليل جدا في النحو على كل من. لما لها وجه في ماذا وهو انها حرف جزم ومنه تع قول تعالى كلا لما يقضي لما يقضي ما امره فيا لما الجازمه حرف باجماع علماء ما دام انها حرف فلا ت... ف... ف... هذا يقوي حرفيتها هنا كذلك واضحنا الان ان الاصل لانه اصلا أصم فيها مفهوم والحروف معروف عنها أن معانيها تتغير احيانا فعن تدل على المجاوزة وتدل على كذا والباء تدل على المجاوزة والتعدية وإلى غير ذلك على حسب ما تلتحق به وعلى حسب السياق إذا هناك معان كثيرة لي فدل على أن لما لها كذلك معاني منها أنها تربط لا بعدها بما قبلها وأنها تجزم الفعل المضارع إلى غير ذلك واضح بقي له وجه آخر نسيته من يذكره؟ لا درة أوجه في في العربية. لما تربط نعم الإيجابية بمعنى الأحسن الإيجابية بمعنى إلا تقول أقسمت عليك لما لما لما جلست واضح الآن أي إلا جلست بمعنى means that واضح you slept, عليك know? Now, عليك لما told واضح or I've been جلست هذا when you slept. You لما It means that you slept only. This is the third word for when you are. It is called when you are the right answer. هذا منه ذكر لأحكام أحرف قال وجميع الحروف مبنية أي لا يوجد فيها ما خرج عن هذا عن هذا العسل فكل الأحرف ومن قول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء وكل حرف مستحق للبناء قال رحمه الله والكلام لفظ مفيد وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد والكلام لفظ مفيد بعد أن فرغ من الكلام أو نقول بعد أن فرغ من الحديث عن الكلمة وهي فرع عن الكلام شرع في بيان الكلام وهو أصل وقد مضت مسألة تقديم الكلمة أو الكلام عند النحويين فمنهم من يقدم الكلمة لأنها جزء الكلام والكلام والحديث عن الجزء مقدم على على الكلي ومنهم من يقدم الكلام على الكلمة لانه الأصل والأصل مقدم على الجزء ولكل قوم ادلتهم والمساله يعني لا الخلاف فيها لا يضر كثيرا واضح الان وهذا من منحي من منحي العلم فاين تزيد في العقل قوه الاحتجاج ونحو هذا وإلا فهي لا تغير شيئا في النحو تبدأ بالكلام أو بالكلمة لا يضر كثير أو لا يضر اطلاقا قال والكلام لفظ مفيد تعريف الكلام الكلام قال لفظ مفيد الكلام لغة ما هو كلام اصل الكاف واللام والميم الاصل فيها ماذا هم عباره عن صوت لا الجملة الكلام الاصل فيه ماذا ها هو الكلم والكلم هو الث... الجرح واضح الان هذا الاصل هو الجرح الثلم الكلم بمعنى الثلم وهو الجرح يقول الناظم اما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبسي والتصلب الحديث لان الكلام لفظه مثلثه بفتح الكافي وكسرها وضمها الكلام هو الحديث وهو لفظ مفيد الى اخره والكلام هو الجرح وهذا الان والكلام هو الموضع الصلب في الأرض الموضع الصلب اليابس يسمى الكلام وهذه معاني لها معاني متقاربة فالكلام في الكلام يجرح وقد توعد الله عز وجل من يجرح الناس بكلامه وَإِنُ لكل هُمَزَةٍ نُمَزَةٍ والهمز واللمز أصله العظ والعظ يجرح واضح ولهذا يقول أحد لو ضربني بالسيف ولم يضربني الكلمه لما توقعه الكلمه من جرح في في فؤاد العبد وفي عرضه وغير ذلك مفهوم اذا هذا في اشتقاقها اللغوي اما في الاصطلاح صراح النحويين فالكلام ما تعلف او ما توفر فيه هذه الشروط بعضهم يذكر اربعه شروط وبعضهم يذكر ثلاثه وبعضهم يذكر شرطين ابناء الجرم قد مضى معنا ماذا قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ذكر أربعة وابن مالك في الفيتي ماذا ذكر ذكر ثلاثة كلامنا لفظ مفيد كاستقم لفظ مفيد كاستقم تركيب في استقم واضح قال آخر الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع هذا نظم الأجرمي فذكر الأربعة الشروط هنا ابن هشام ذكر قيدين فقط لفظ مفيد لكن تأمل قال وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد فذكر التركيب مفهوم ولهذا الأصل أو الأقرب والأصح أن يكتفى بثلاثة الشروط اللفظ والإفادة والتركيب أما الوضع فلا داعي له فهو تحصيل حاصل في الحقيقة واضح؟ وستأتي هذه المسألة إن شاء الله إذن لفظ لا نطيل في هذا لأننا تناولناه في الأجرمية قال لفظ اللفظ في اللغة هو الطرح وفي الاصطلاح هو ما تألف من من من بعض حروف الإيجاب وقد مضى معنا في تعريفي الكلمة, ماذا قال تعريف كلمة ابن هشام قال الكلمة قول المفرد والقول هو اللفظ الدال على معنى نفهم هو اللفظ الدال على معنى واللفظ هو ما تألف أو ما ترك أو ما اشتمل على بعض حروف الهجاب إذن لفظ هو ما اشتمل على بعض حروف الهجاب على بعض حروف الهجاب ليس جميع حروف الهجاب لأنه لا تتصور كلمة فيها جميع حروف الهجاء لفظ ما تركب او ما اشتمل على بعض حروف الهجاء مفهوم الان اذا لا بد من هذا اللفظ يخرج به ماذا يخرج به الخط ويخرج به الاشاره ويخرج به ماذا لسان الحال ويخرج به ماذا يعني الامور التي تفيد وتفهم لكن ليست ليس ملفوظا بها ليس ملفوظا بها فانت تسير بالسياره تجد علامه واضح الان بالوان معينه بشكل معين تفت توقف يقال لك لم توقفت تقول لقد قالت الكني قالت قف واضح الان معناها لم تتكلم وليس فيها احرف ما واضح الان لكنك توقف او تسير بسرعه معينه فهذه اشارات تدل على على هذا قد تدعو انسانا الى الطاعه تقول له كل فيحمر وجهه فيفهم من احمرار وجهه انه أنه لا يستطيع أن يأكل أو أنه يستحيل غير ذلك. فتقول له لا عليك إلى غير ذلك. مع أنه لم يتكلم. لكنك فهمت من حمرار وجهه ماذا؟ شيئا معينا. واضح؟ لم يتكلم. إذن هذه القيود الاربعه أو الثلاثة أخرجت ما دل على معان، ولكن ليس ليس ملفوظا بها، وليست من قبيل كلام عند عند النحويين. الكلام لفظا. مفيد should be no evidence. What is the evidence? What is the evidence that is? The evidence is to improve the attack of the Samai. To improve the attack of the Samai. And this is true. The word is to improve the attack of the Samai. If it did هل يحصل سكوتك كانت لو قلت لك إن السماء تنتظر ما بها حمراء صفراء صافيه ما بها مفهوم فلا بد من اتمام الكلام لو قيل لك اذا جئتني هل يحصل سكوتك تبقى تنتظر. تنتظر تنتظر تنتظر ماذا تنتظر الجواب اذا جئتني اعطيتك هديه واضح الان فتنتظر الجواب جواب, جواب الشرط فقولك اذا جئتني هل هو كلام ليس بكلام لماذا لأنه لم يفيد ولم يحسن سكوت السامع على هذا الكلام على هذا الملفوظ وضعا فلا هذا هذا قيد الإفادة يحسن سكوت السامع عليها هنا فائدة سكوت السامع بعضهم قال يحسن سكوت السامع عليها أو سكوت المتكلم بعضهم يقول يق ي يعلق قال سكوت المتكلم أولى ولكن حقيقة ماذا كلاهما أولى كلاهما لا بد من أن يحصل سكوت السكوت عليه افضل مفيد هذا شرح كلام قول المؤلف رحمه الله قال وأقل اتلافه اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد هذا كلام النحويين أو جمهور النحويين المتأخرين بعد سيبويه وهذا الكلام هنا في الحقيقة من جهه الأصول من جهه الأصول فيه نظر من جهة أصول فيه نظر لكن نحن نتطرق إلى هذا ما يتعلق به من النظر ليس محله الآن لكن نمشي عليه كما ذهب إليه النحويون أو أكثر النحويين أقل ما يتالف منه الكلام هو ماذا أقل يعني في أدنى مستويات التجريد أدنى مستويات التجريد أن تؤلف كلاما مفيدا يحصل يحسن سكوت سامع عليه هو أن يكون من, من اسمين زيد قائم احسنت اخبرت بقيام زيد يكفي انتهى واضح الان فهو مؤلف من مبتدا وخبر من مبتدا وخبر واضح او من فعل واسم كقام زيد كقام زيد وليس زيد قام من فعل واسم هذا من فعل واسم كذلك من فعل واسم لكن ليس هذا هو المراد لان هذا مؤلف من من مبتدا وفعل وفاعل وهذا ليس هو الاقل هل هذا اقل هذا كلمه اثنان ثلاثه واضح ثلاثه هنا كلمه اثنان مفهوم اذا ايها اقل الاثنان ام ثلاثه الاثنان اذا ليس هذا المراد المراد من اسم لهذا انظر مؤلف رحمه الله ذكي وفطن قال او فعل واسم والاوليه لها الاولويه فتبدا بالفعل فتقول قام فعل زيد اسم نفهم فلا تقول هو من فعل واسم إذن زيد قام خطا ليس هذا أقل ما تتألف منه كلمة آه الكلام أقل ما يتالف منه كلام قام زيد وليس زيد قام مع انهما ملفوظان وهما اثنان في كلا, في كلا الحالين لكن ماذا ليس هذا المراد المراد هو ذا قام زيد لماذا لأن هذا ليس أقلا هذا ذا واحد اثنان ثلاثة بل هذا مبتدا وكل هذا جملة خبرية أما هنا فعل وفاعل وسياتي في المستقبل ان اقل ما يتالف منه الكلام ليس من اسمين بل من فعل واسم فقط اقل ما يتالف منه الجمله العربيه هو هذا التركيب فقط هذا وليس هذا واضح وليس زيد قائم لكن نحن نمشي على مقال النحويون زيد قائم اقل مبتدا وخبر وقام زيد فعل وفاعل أما ما بعده يمكن أن نؤلف الكلام من ثلاث أربع كلمات خمس كلمات ست كلمات إلى آخره واضحان فقولك مثلا ان جاء زيد اكرمته كم من كلمة انظر هذه كلمة جاء كلمة زيد كلمة أكرم كلمة التاء كلمة والهاء كلمة آه. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست ست كلمات لكن هذا ليس الأقل الأقل هو قام زيد زيد قائم كلمة فقط واضح كلام مفيد هو لفظ ومفيد ومركب و ومركب نكتفي بهذا القدري الأسبوع القادم ان كان هناك درس إن الله سبحانه وتعالى